قال رحمه الله تعالى فصل وهنا عنونا عليه المحقق بقول حسن الظن أو حسن ظن العبد المؤمن بربه سبحانه وتعالى وابن القيم لم يذكر هذا العنوان لكن مضمونه ما ذكره المحقق حسن ظن العبد المؤمن بربه سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله فصل طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه وهذا الذي ينبغي للعبد أنه يقر الله سبحانه وتعالى بالجهل في العلم ويقر له بالآفات في العمل والعيوب والنقائص كل ذلك عند العبد كل ذلك عند العبد فلا يتكبر ويدعي الكمال بل أنت ناقص يعتريك النقص فأما الدعاء الكمال وأنك وأنك هذا يضرك والاعتراف بالضعف العلمي والاعتراف باقتراف المعاصي والآثام والذنوب وأنك عبد مذنب مهما كنت فأنت مقصر في جانب الله سبحانه وتعالى فهذا يرفعك عند الله جل وعلا ويكون سببا في توفيقك وسببا أيضا في رضا ربك سبحانه وتعالى عنك وأما التكبر والترفع فهذا يضر وعدم الاعتراف بالجهل والآفات في العمل هذا يضر العبد قال طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله وهذا الضمير يعد على العبد والآفات في عمله والعيوب, والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته والظن في التفريط في حقه والظن في معاملته يعذان على الله سبحانه وتعالى وامما الاولى فهي تعود عن العبد العيوب في نفسه في نفس العبد الافات في عمله في عمل العمد والجهل في علمه اي في علم العبد هذه كلها الضمائر تعود عن العبد وأما التفريط في حقه في حق الله والظن في معاملته في حق العبد فالعبد يظن من نفسه يظلم نفسه بهذا الفعل وأما أنهم يظلم العب يظلم ربه فلا يستطيع دانك أو لا يطير دانك فلا يستطيع أحد أن يوصل الله سبحانه وتعالى ضررا ولا كذلك نفعا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وكلها عائدة عن العب قال طوبى لمن أنصف ربه فأنقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته ومن أدعاته عليه الصلاة والسلام التي تدل على ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى قوله اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر فهذا اعتراف من النبي عليه الصلاة والسلام بما أشار إليه بن القيم هذا كمال العبودية وكمال الاستقامة أن العبد اعترف بضعفه العلمي ويعترف بجأني اللهم اغفر, الخطي... اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري الله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما علنت وما أسررت أنت المقدم وأنت المؤخر إلى آخر الحديث وهو حديث عظيم فيه الاعتراف بما ذكر من الجهل في العلم والآفات في العمل والعيوب في النفس وهذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة وإلا هو نال الكمال البشري عليه الصلاة والسلام فلا شك أن نبينا محمدا نال الكمال البشري ولكن هذا في تعليم لأمته أنهم يعترفون بالجهل في العلم ويعترفون أيضا كذلك بالآفات في العمل ويعترفون بالعيو поб�و والتفريض في حق الله سبحانه وتعالى فهذا تعليم لنا وإلا عليه الصلاة والسلام هو كما تعلمون الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه فهو أعبد الناس عليه الصلاة والسلام وأخشى الناس وأتقى الناس لربه جل وعلا ولكن هذا فيه تعليم لنا أنا لم بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أبا بكر ذلك الدعاء العظيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من مغفرة من عندك, من عندك إنك أنت الغفور الرحيم وهذا تعني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ففيه تعليم لأبي بكر لما طلب دعاء يدعو به ربه سبحانه وتعالى فعلمه هذا الدعاء العظيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هو أبو بكر خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعلم هذا الدعاء يقول هكذا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فالشخص لا يعجب بعمله مهما عملت من الأعمال فالتقطير يعتريف إنكم تقطعون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فهذا يعلمنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى ويعلمنا التواضع لله جل وعلا وفيه أيضا اعتراف بما نحن عليه من الضعف سوى كان الضعف العلمي أو في العملي فهذا كله موجود عند العبد ضعف علمي وضعف كذلك أيضا عملي وعيوب نفسية فلا يقل العبد عن هذا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكل ذلك عندي وهو الكامل من جهات البشرية عليه الصلاة والسلام لكن يعلم العباد كيف يتعاملون مع ربهم سبحانه وتعالى وكيف يدعون الله جل وعلا ويعترفون بأنهم مقصرون وأنهم مذنبون وأنهم مخطئون مهما عملوا وإن له وكما تعلمون حاله عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن المعاطي ولكن مضرب لتواضعه لربه سبحانه وتعالى جهلي وإسرافي في أمري فأي إسراف عنده عليه الصلاة والسلام وهو العابد لربه سبحانه وتعالى وكذلك عمدي وخطأي وهزني وهو جاد عليه الصلاة والسلام ما يعرف الهزل هذا ما يعرف الهزل الذي يوجد عند كثير من الناس أمره جد عليه الصلاة والسلام ولكن يعلمنا كيف نتأدى مع الله وكيف ندعو الله سبحانه وتعالى قال طوب لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في عمله في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته وليس مقصود من قيم أن العبد يظلم ربه فهذا موصحيح فليست في أحد أن يصنع ذلك فهذا ليس مقصود للإمام رحمه الله تعالى قال فإن, فإن آخذه بذنوبه فإن آخذك الله بذنوبك فهذا عدل منه سبحانه وتعالى لأنك عندك ما عندك من الإسراف على نفسك بالمعاصي ومن الذنوب والآثام والعيوب فإن آخذك الله سبحانه وتعالى فهو بذنوب منك فإن آخذه بذنوبه رأى عدله فإذا أصابك الله بشيء من المطروه فهذا عدل منه سبحانه وتعالى ما هو الذنب أصبته فأراد الله سبحانه وتعالى تطهيرك وأراد الله تذكيتك وإبعادك عن هذا البلاء حتى تلقى الله ليس عنك خطيئة كما تقدم معنا في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله ونفسه وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة فالمؤمن هذا حاله أنه تكفأه الريح قال فإن أخذه بذنوبه رأى عدله وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله فإذا حصل لك شيء من مؤاخذ فهذا عدل وإذا عفى الله سبحانه وتعالى عنك ووفقك للتوبة والخير فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى قال ما معنى قول المغيم طوبى لمن أنصف ربه كلمة أنصف هل هي من اعترف أم ماذا نعم أنصف ربه بمثل هذه الأشياء والاعتراف مثل هذه الأشياء التي ذكرها فهي كالتفسير لما ذكره أولا لمن أنصف ربه كيف الإنصاف لربه أنه يعترب بالجهل وأنه يعترب بكذا وكذا إلى آخر ذلك فنعم فما بعده تفسير له قال فإن أخذه بذنوبه راعد له وإن لم يآخذه بها رأى فضله وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية فإذا عمل حسن رآها من منة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وفضله وصدقة على عبده أن وفقه للصلاة في جماعة وأن وفقه لقيام رمضان وقيامه وأن وفقه لبر والديه وأن وفقه للحج العمرتي وغير ذلك ما أراده الله من العباد فإذا عملت حسنة ووفقتني حسنة فاعلم أنها من الله منة عليك وصدقة عليك فاعترف بهذا وليس بقوتك ولا بحولك عمل هذه الحسنة وإنما هي من من الله لو أراد الله أن يثبتك لثبتك وأبعدك عن عمل هذه الحسنة عدلا منه سبحانه وتعالى ولكن امتن عليك لما يعلم ما ينطوي عنه قلبك من الخير ووفقك للتوبة ووفقك الخير ووفقك لعمل حسنات العظيمات فهذا كله من من الله جل وعلا لا بد من الاعتراف فلا يتبجح الشخص أنه يصلي في جماعة وأنه يصوم رمضان وأنه يحج ويعتمر كل سنة هذا ما هو منك يا الله إنما الله سبحانه وتعالى امتن عليك دون غيرك وفقك لذلك فاعترف وزد شكرا ودعاء الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمك هذا الخير الذي أنت تتنعم به قال وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقة عليه فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية فإن عملت حسنة فهذا من الله منك فإن قبلها الله سبحانه وتعالى ويظهر أغثار وغول بانشراح الصدق وغير ذلك من الأشياء فهذه صدقة منك أو صدقة من الله سبحانه وتعالى ثانية عليك ومنة ثانية أيضا كذلك عليك واين ردها فيكون مثلها لا يصلح ان يواجه به هذا كلام جميل فين ردها عليك فيكون مثلها لا يصلح ان يواجه به سبحانه وتعالى فاهل لا تصلح لامر ما خالط وشاب هذه الطاعه اما رياء وسمعه أو, او شرك بالله سبحانه وتعالى فردها الله سبحانه وتعالى عليك لاسباب فما مثلها يواجه الله سبحانه وتعالى بها لأنها مشوبة بشيء لا يقبل الله سبحانه وتعالى معه هذا الشائب قالوا إن عمل سيئة أنا أغنى الشركة عن الشرك من عمل عملا عمل خير أشرق معي فيه غيري تركه وشركه مردود هذا العمل ما يقبل منك لأنه لم يوافق مراد الله سبحانه وتعالى لم يوافق مراد الله سبحانه وتعالى قال وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له فإذا عملت سيئة فاعلم أنه من تخلي ربك عنك فتركك ونسك وكلك ونفسك الشريرة وهذا أمر عظيم جدا أن الله سبحانه وتعالى يكلك لنفسك لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعواته أو من الدعاء في الكرب من دعوات المكروب أنه يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين فهذا من دعاء المكروب أنه يدعو بهذا الدعاء الجميل وتتمته أصلحني شأني كله لا إله إلا أنت هذا الدعاء إحفظ هذا الدعاء جميل جدا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأطلح لي شأني كله لا إله إلا أنت عن أبي بكرة حسنه العلام الألباني رحمه الله تعالى فإذا تركك الله سبحانه وتعالى ونفسك خذلته ونسى الله الله كنا ونفسنا طرفة عين فإنه يصحبه الخذلان والعياذ بالله وإن عمل سيئة أرآها من تخليه عنه وخذلانه له والخذلان عند أهل السنة هو أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه ويكله إليها هذا هو تعليف الخذلان عند أهل السنة أما لشاعر لهم تعليف آخر فهذا هو التعليف الذي اشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى عند أهل السنة أن يخني الله بين العبد وبين نفسه ويكله إليها وأما التوفيق من الله سبحانه وتعالى ضد الخذلان هو التسهيل والتيسير التسهيل والتيسير والمعونه كما قاله ابو المظفر او ابو المضفر السمعاني رحمه الله تعالى هذا تعريف التوفيق وتعريف الخذلان فالتوفيق هو التسهيل والتيسير والمعونه أن يسهل الله امورك وأن يعينك عليها فهذا توفيق من الله سنه على هو يخلي الله بينك وبين نفسك ويقلك إليها هذا يعتبر خذلان من الله لك وما هو التوفيق عند الأشاعرة نعم خلق القدرة على الطاعة في العبد استنت هذا توفيق الأشاعرة ما هو توفيق أهل السنة خلق القدرة على الطاعة في العبد هذا ماهو صحيح التوفيق هذا الذي أشرنا إليه هو التسهيل والتيسير والمعونة من الله سبحانه وتعالى فإذا حصل لك تسهيل لأمورك وتيسير لأمورك ومعونة عليها فهذا علم أن الله قد وفقه وإذا كان العمر بالعكس فأعلم أن الله قد قد خذلك ونسأل الله السلام إذا لم تحصل لك معونة وخل الله بينك وبين نفسك فهذا خليله فمن يعينك إذا لم يعينك الله سبحانه وتعالى ما يستطيع أحد أن يعينك مهما اجتمعوا واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد غدره الله لك قالوا إن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذ لانه وإمساك عصمته عنه وذلك من عدله فيه وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى وقد تقدم الكلام على العدل تقدم الكلام على العدل من كلام من القيم رحمه الله تعالى فإذا حصل لك شيء فهذا عدل فأنت لعلك لست أهلا ولا شك لست أهلا للمعونة وإنما أنت أهل أن تقذل لما ينطوي عليه قلبك من الشق والعياذ بلا فخذلك الله سبحانه وتعالى ولم يكن ظالما لك سبحانه وتعالى حاشا جل وعلا عن الظلم فقد نزه نفسه عن الظلم قال وإمساك عثمته عنه وذلك من عدله فيه فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه ونقطة المسألة وهذه نقطة جميلة والنقطة عندهم يعرفونها هي اللطيفة المستخرجة بقوة الذهن اللطيفة المستخرجة بقوة الذهن هذه نقطة تعتبر ما هي النقطة حقنا هذه التي يعني يتعامل بها الناس فالنقطة هذه هي اللطيفة مستخرجة بقوة لقوة الذهن أو بقوة الذهن قال ونقطة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا فهذا الذي يجب على العبد أنك لا ترى ربك إلا محسنا مهما حصل لك سواء كان حصل لك مكروه أو حصل لك ما يسره فلا ترى ربك إلا محسنا سبحانه وتعالى إليك في هذا الشيء ولا ترى نفسك إلا وسيئا مفرطا فأنت المفرط والله المحسن فلا بد أن تكون كذلك ونقطة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا ولا يرى نفسه إلا مسيئًا أو مفرطا أو مقصرا هذه نقطة جميلة وهذا الذي يجب على العبد أنه يرى ربه محسنا ويرى نفسه مقصرا مسيئا مفرطا فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإغسانه إليه وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فهذا الذي ينبغي للعبد أن يعلمه وأن يراه أنه يرى نفسه المقصر المذنب المفرط في جنب الله سبحانه وتعالى ويرى ربه سبحانه وتعالى المحسن وقد أشارت الآية إلى ما ذكر الإمام رحمه الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه وكل ما يسوءه من ذنوبه عدل الله فيه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والآيات في هذا الباب كثيرة وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فالله ما ظلمك إذا حصل لك شيء من المكروه وقدر الله عليك شيء من المكروه فهذا بسبب ذنوبك وبسبب ساءتك وبسبب تقصيرك وتفريطك وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى فيك أنت من هذه الفائدة قال رحمه الله المحبون إذا خربت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكنائها لسكانها وهذا معلوم من تحبه فإنك إذا رأيت شيئا من الضرر يحصل عليه تدعو له تدعو له أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا الضرر قال رحمه الله المحبون إذا خربت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكانها ما يعرف سقيا؟ أفعو المطلق أحسن قال وكذلك المحب إذا أتى عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية والله رحيم سبحانه وتعالى قال رحمه الله انتهينا من هذه الفائدة التي عنونا لها أو هذا الفصل الذي عنونا له المحقق بقوله حسن الظن أو حسن ظن العبد المؤمن بربه فما هي أخلاصة هذه الفائدة او هذا الفصل أن العبد يعترف بتقصيره وجهله وذنوبه إلى آخر ذلك وأن الله إذا أخذه بذنوبه فهذا عدل من الله سبحانه وتعالى وإذا لم يؤاخذه وتركه جل وعلا فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وأنه إذا عمل حسنة فهذا إيش؟ منا من الله سبحانه وتعالى وصدق عليه وإذا قبلها الله منا أخرى وصدقه أخرى فنته. وما هي الفائدة الأخيرة الجميلة التي أخذناها التي أشار إليها بالنكتة فائدة التي قال ونكتة المسألة فيها أحسنت أحسنت نعم والنكتة ونكتة المسألة هو أن يرى العبد نفسه مقصرا مذنبا وفرطا ويرى ربه سبحانه وتعالى محسنا قال رحمه الله فائدة وذكر هنا العنوان أنواع الغيرة قال فائدة الغيرة غيرتان وابن القيم مسلوق في هذا التقسيم قال الغيرة غيرتان غيرة على الشيء وغيرة من الشيء هذا هو الحاصل فتجد الشخص يغار على الشيء ويغار من الشيء فتجده يغار على محبوبه ويغار من من يريد أن يمثل هذا ويغار من, من يريد أن يشارك في هذا المحبوب او يمسه بسوء فهذه هي الغيرة غير على الشيء وهو المحبوب تغار عليه وغير من الشيء يعني غير من الشيء الذي ربما يعني يصل إليه بمكروه إلى محبوبه اني غيره منه هذا يحصل عند الزوج فتجده يغار على زوجته ويغار من من شيء الذي يصل اليها من مكروه فهو يغار على زوجته ويغار ايضا كذلك مما يحصل لها فغير على الشيء وغير من ايش من الشيء وكذلك الزوجة تغار على زوجها وتغار ايضا كذلك من المكروه الذي ربما يصل اليه فالغيره غيرتان غير على الشيء وغير من الشيء فالذره تغار لما تغار تغار من ذرتها ان كذلك فهذا غير من الشيء وغير ايضا على على الشيء على زوجها فهي تغار على زوجها وتغار من من الشيء أي من الضره أن تزاحمها في محبه زوجها والغيره هذه محموده التي غيره عن الازواج يغار الرجل على زوجته هذه غير محمودة أنه يغار عليها لكن لا يفرط حتى يوصل به إلى الاتهامات الباطلة يغار عليها وكلما رأي شيئا أنت تكلمت مع فلان وانت فعلت كذا وفلان صاحبك هذه وسوسة ما هذه غيره هذه وسوسة وليس بغيرة ولا تجوز هذه الغيرة تصل الافراط الإفراط كل ما رأى منها حركة ها قلت من في اليوم أكيد تكلمش فلان هذا ما يجوز هذا هذا حرام إلا بعد التأكد وهكذا أما الغيره تحملك إلى الاتهامات الباطلة فهذا خطأ وإلا أصله محمود أنك تغارع لنصوجتك هذا يعني شيء جيد لكن لا تفرط في ذلك حتى يصل بك إلى الظنون السيئة بها هذا المؤخر إن شاء الله إلى الغل سبحانك ومحمدك لا إله من أنت استغرقته منه